وهي تجري بهم في مود كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معزلي يا بني أركم معنا يا بني أركم معنا ولا تكم مع الكافرين